وقامنا قطبلنا وقصف <وتتطبل> الملك وعاشنا وعطو على الحروم وسمحنا وإنب <عليك> <لوم هلكا> الحديث خرجوا أبو داود والدولاري في الكند وصحّحوا الألبان أنا زعيم ببينا في وسط الجنة أنا أقوم عن ببينا في وسط الجنة لمن طرح الكذب وإن كان وعن معوية ابن ببينا قاد سمعت رسول وضايح الله وعليه كذب في ناس منكم محركات في صفيتها بالصلاة احسنات ايها? طب يا بعد ايه زنان? مني معلش على ايه استطوات هل تبنيتو زي? ناي صلى الله عليه وسلم على الذي يحدث فيقدم. اليوم تحجل او يجدب في الكورة. ويقوله ده ده مكبير. اه اه اه اه اه. ويلو والويل ايه الهوالي في جهن. يسمى الويل. وقيل الويل الثلاثة لأنها فيها دائرة ويل الذي يحدث سيادة بليوت حاجة إيه؟ بيلطة نحن لكم في نتاة نظيفة لا تخالف السعر والكاذب خلّة من خلال النفاة حاجة النفاة ده ويل الذي يحدث بهذه اليوت حاجة بيلطة ويلة ويلة ويلة أخرج ومدوني التنميثي وحاستنع الألبان والكذب خلا من خلال النفاق يعني صف من صفات النفاق والملافتين وخلق من أخلاق الله وإياكم من أخلاق النفاق والملافتين الله محمد عن ابن عمر عن ابن اخر الايه وهي الدورين واذا اعتا متا غدر واذا عامته خاصمه فشل في دي ديوي في رو اذا خاصمه فشل يعني المسلم يكون في خصم خصم دين خصم خصوم مسلم خصومه ايه مسلم اللي جنبكم جنبكم المسلم جلال يؤذوا ويطلع قرات ان مباغين نضغط قرات فكان يمكن يخرج دايما على ان يقول اي هواله يقول لي جلال اي هواله على موت واضح اني ما افهم جلال يعني معنى الكلام اي يعني مشكله حتى في في خلاف لا يقدر والابن عمر ابن عبدالعزيز لما لقى لقى عمر ابن عبدالعزيز في ذات مرة قبل لقى ابوه قبل فبقول له يا الله بينه وبين خلبي ده المؤمنين دول بحسن الناس وانت رسول ليس قوة جل الله قال يحينه ويعيبه ويندبه قال الشيخ محيد دين وراجب مقالبا دينك كما عند المعاصر تنتسوا الإيمان تجي معصير تبعي في كما أن الطاعة تزيد الإيمان فالإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصر وقال الكرماني من أجب هذا الباب يجب الإيمان أن النفاق على ما النفاق علامة عدل الإيمان اللي يكون نفاض عقد نفاق إيه؟ عقد عقد يعني يمتن الكفرة ويظهر إبعين إذن إيه؟ ما في إيمان نفاق عقد إنما نفاق العمل ينقص الإيمان لا ينزل إيه؟ الإيمان ولا يهدفنه ينقص الإيمان وليعلن أو ليعلن منه إن من بعض النفاق كفر دون بار إذا كان نفاع عقد يبقى, يبقى, يبقى كفر أشد من الكفر والنفاع لغة المخالفة الباطنة الضارة يعني يكتر الكفر وكذر الإسلام فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاع الكفر إلا فهو نفاع العمل ويدخل في الفعل والطرق وتتفاول مراكب وقال أنه هتوجود إن, إن معنى هذا الحديث أن هذه الإنصال نفاع وصاحبيه ابن ابن المناذري الذي انتكدب للابين ومتدخل في خلاف المناذري والمراد الدفاع هنا لفاطئ الحمد وهذا لا يخرج من المكن إنما ينقض الايمان ويضعف الايمان وقر هذا الامام القرطبي وال ربما هيك ما يعني ان متدلكه السنه الزور الظاهر فضل فضل زي فالا بذلك نطاق الكفر فانه لا بذلك نطاق الكفر وانما اراد نطاق العمل هل تعلم في شيء من النطاق يا ضيفك سيدنا عمر قال نطاق فخضيف أمله لو شهدته لأحد بالخير ما شهدته لغيره يعني طبعا لا, لا أعلم فيك شيء من النفاق ولا أنت في الأسماء اللي النبي أطلعني عليها نوم مغكون رضي الله عنك لا يحاق النفاق على نخلي إلا مؤمن ولا يعمل النفاق على نخلي إلا منافر يعني دايما المؤمن يخاف ايه يكون عنده فيل من النفاق دايما يخاف دي ظايره طبيعيه انما لو امنت النفاق قلت انا مخلص ولا نفر ده ما عندي لا مؤمن يفضل خايف ايه خايف ان يكون في من النفاق خايف ان يكون يده بعض فده من نيتوله وقلنا المراهب يطلق النفاق الإنظار والتحجير عن اتكاب هذه التصال وإن الضاجر غير المراهب وطلق هذا الخطار وذكر أيضا أنه يعتمد أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له الدائل التمن قال ويدل عليه التنجيل بإذن فإنه تدل على تكرر للشهر يعني إيه الحج تسمع لكذا من قلت عليه مولد منافق من إنه نافق هنا نافق فيها هنا. خاصة مفاجر مرد إنما لو كان دايدان ودأب دايدان يعني إيه؟ دايدان دايدان دايدان يعني دأب ومنهب ما يحدث في اللي وإيه ما يعني أعوه عدث ما يعني أعوه عدث في اللي ويرد إلا وليفجو ما يؤتمدش إلا وليفجوه ده بناها في الصفة بل إذا غرب كل الصفات النفاعة ممكن يتهم يتهم حتى في كده لما لم يكون يعني حكباتي يبقى نفاها قال حافظ ابن هجر والأولى ما قار الكرمان إن حكف المفعول من حددها يدن على الهموم أي إذا حدث في كل شيء كذب كذبت كذبت أو يصير قاصرا أي إذا وجد ما هي في التحديد كذبت وقيله محمول على من غربة علي هذه التصال وتهاون بها واستخفى بأمره فإن من كان كذلك كان خاسد في عليه ومن أعظم يكذب وأقبعه يخصوا بيغرضوا فيها يوم جاء عن ومن اعظم الكذب الوقبح ومن اعظم الكذب الاقبح هي ان ما انا قلت من اعظم يبقى ما الايه عليه الواو هنا عطف والمعطوف على المذكور إنما أخواننا في الخطب يقولون من أعظم الكاذب الذي أقبعه وأقبعه مضبعه اللغة لك. الكلمة لما تطلع منضبطة الأحوية بيبقى له جرس إنه طعم جديد ومن أعظم الكاذب يقبعه الكاذب هو الله عنه ورساله دي استيناف بقى كلام جديد وممكن برضه من أعظم الكاذب يقبعه الكاذب يعبد الله إنه من أعظم الكذب أصبحي الكذب أولو يخبر يبقى أنه في كلام كذب وعن ابن عمر الرسول الرزالة قال إن من أكثر الكرة يعني إن من أكثر الكذب من أكثر الكرة أن الرجل عينه في المنام ما لم ترى يقول أنا شفت هو ما شفت يقول أنا شفت رؤية كذب هو ما شفت حتى مجالبه. اهه. اهه. يجده. اه اخرجوا المفاعلة واحدة. راح نشيك ببنى بتشوف النابل لبس بلله وحلي الخيدي. لا بسبد له وحلي الخيدي. ايه فانو ما في النمو? ايه بقى لبتشوف النابل. ايه بقى لبتشنة طوات. ايه بقى لبتشنة. ايه بقى لبيه لبتشنة. ايه بقى لبتشنة قد يكون محدة مفسدة منه إذ قد تكون شهادة شهادة في قتل أو حد أو اردمان لأن الكلمة فيا رب فيا رب يا رب المنام إن إنسان دايماً بنا مجهور بي في اليقظة دايماً بيهن مسبين حضرتك معنى إذا بسرطة إذا بسرطة رويا وقعت لا بل... مش صحيح مش صحيح مش صحيح <تصفيق> أنت لا تشكر رويا إلا لصالح مش صحيح أنه لو بسرط رويا وقعت مش, مش صحيح لا مش صحيح مش صحيح وكذلك الكذب عليه على الله في الدين الشرق بتحليل ما حرمه وتحريل ما لنحرمه وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما لنجبه وقرأة محبة وإستحباب ما لنجبه كل ذلك منافذ للصدق البيض وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحدي بحذية الصدقين المخلصين وإزاي هيد وليس في الحقيق قتلين والذي يبع الكذب على الناس لا يهذب على الله من باب أولا لما سأل إهراء أبا سفيان عن رسول الله سبحانه قال فهل كنتم تتهمون أمور أي رسول الله الكذب قبل أن يقول ما قال قال أبا سفيان دام فقال فقد لا أعرف أنه لم يكن ليضع, ليضع الكذب على الناس ويرذبه به الله اللي بيذكف على الناس من باب أولاك لا يذب على الله الحديث هرجو الباب والكذب إذ يجلب لصاحبه غضب الله وففضه ويمنعه رحمته ومقصه وجنه عن هذه خالد رضي الرمض والقالد قال رضي الرسول الله عليه وسلم ثلاثا لا يكلمهم الله وعنده جنههم القيام ولا ينظروا إليهم ولا يذكيهم ولو معذابوا الكليم منهم والأنافق سلعة أو بالألف الكاذب يخصم إنه شريعة باعثرني يقول قال ايه فبيجي يجري من جديد ويقول لك 50 اكسجن ليك في يومك اكان ايه نكت في صنع تصرفها اه وما حل يتكلموا اي لا يتكلموا تخلي ما اهل القيم واظهار الرب اظهار رضا وبات بكلام اهل عنهم وقال جمهور المفتين لا يتكلمون كلاما ينفعهم ويرضوا وقال لا يؤذر غير الملائجة بالتحية ومعنى لا ينظر غير أي جوع للعالم ونظروا سؤالة على العبادة رحمه ورقشوا به ومعنى لا يذكيهم لا يطهروا من تنسي الجنوب ولا يبني عليهم ومعنى عذاب أليم مؤلم هو العذاب الذي يهدف إلى قلوبهم قال قالوا العذاب كل ما يعيج إنسانه كل ما يعيج إنسانه ما يعني الإنسان ويجبه عليك إن المجار هم الذين نشروا الإسلام في مهد بالصدق والوفاء ومكارب الأخلاق كانت ناس يتسائلون في السلوخ العالمي اللي فان المسلمين وجروا يتسائلوا عن المسلمين جدا كان المسلمين يجدوا الناس محلوم بسمتهم بأخلاقهم بصدتهم بوفاءهم فكانوا الناس يتسائلوا من هؤلاء يقول لهم أولادهم مسلمون ماذا ربعهم التجدال على ذلك؟ يقول لهم رجل القرشي عرب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ما هو النبع الذي استقوا منه حتى صبغوا بهذه الصبغة الرائعة يقول لهم نبع القرآن الكريم يصدر فكان الناس يقولون نحن مسلمون احنا عايزين نبقى مع الناس نبقى زي الناس فكانوا مسلموا لكي يقصير لهم الحال الذي عليه المسلم ومن هنا حذر الإسلام من الكذب ورقب منه لأن الكذاب يرسدوا الناس عن سبيل الله لا سيما إن كان من الذين يمثلون الإسلام الكذاب قاطع طريقا على الإسلام وعلى الكذب لأنه يرسدوا الناس بكذبة عن سبيل الله عن أبي أمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتضع حقاً لئي المسلم ديامين يحلف جزء عشان يخل فيه ليس من حقك أوضب الله له النار وحرم عليه الجن فقال لو رجب وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله قال وإن كان قضيباً من أراض حجزاً اخرجوا المسلم والنزاق ربنا نجينا من الكذب ربنا يكررنا من الكذب ربنا يعنمنا ليقذين حتى لا نكذب أبدا اللهم أمين عن عبد الله الرسول الله وزن الله قال من حلف على يمين ظبه يقتصر يعني يحلي إبو عالف المكذب اسمه لي من تفاجره إبو عالف المكذب مع ذلك إيه؟ يحلي لقي الله عليه وطباله قال فدخلت أشعة ابن قيس فقال ما يقدتكم أبو عبد الرحمن قال كذا وكذا فالصدق أبو عبد الرحمن في ينزل كان بيت وبيض رجل أرجل بغيامن فاحسن إن إبليس إنما زق إنما إن إبليس إنما ذكر هذا الاستثناء لأنه لو لم يذكره رصار كاذباً في ادعاء بهوئي الكل فكانه استنكفى من الكذب فذكر هذا الاستثناء وإذا كما اتنكف حين يستنكف ابن إبليس فالمسلم أولى إذا استنكفى منه شكراً إبليس لما وسوس لآدم وزوجاتي عن الشر إبليس لما وسوس لآدم وزوجاتي عن الشر سواء لو انا كنت دغدغت يا عم دي محزله ده كذب بصوا ماما وخاصه وزي اللي بياكل اه اللون لا الناس شغلتوا انا ببلغكم على شغلتوا الدكتور اه استقبلكم امم بس هو ايه يا كلب لا كيز بوينت <تصفيق> لا كيز بوينت ان لا كيز بوينت وصل انا وصل لا كيز ممكن كزب. ممكن <تصفيق> <صراحة> <تصفيق> نعم بارك ده ده الرازم. الرازم. في حديث قال الله عليه وسلم هو أنه نعم صعيم برك الله كان هو من الليل من إبليس كده جده الراضي فخر الراضي في تشييره وقال عنا رضي الله عنه زي من حديث الصد يزين حديثك يزين والصد الله يستطيع حدك ببيطة روح بتاله إلى القلوب والقلوب بتكون منها بتستفيد منها بتتأثر بالله ده انما إنما الكذاب الكذب حتى يناهي الإخلاف الكذاب اللي أنا أفضل تريد إليه هنجده إيه؟ ما تأثرته في النافع لا تؤثر في النافع إنما ده إنسان أفضل سواء كان أفضل سواء كان أفضل بمعنى الإخلاف أو أفضل المناهي الكذب الإنزال الصادق دائماً يؤكد في الناس المسيئة زيل الحديث الصدق كلام عاماً وعليه فاقبله منه يعني فاقبل الصدق من أي إنسان حبيب عدو قريب بعيد ومن أتاك في إجاده من صغير أو كبير حتى لو كان من حبيب قريب من أكركم حكواتًا يقول لإيه لي ور 빠 sometimes ايه أيه لي خεί that name مخلوبة مراكد الثلاث ايه مراكد الثدق خطنا بس نطقنو طوال صدق في القوم اثنين صدق في النية والدرادة صدق في, صدق, في صدق في العمل أربع صدق في الوفاء بالعزم خفة صدق في العمل ستة صدق في تحقيق مقامات الدين كلها ومن اتصف بالصدق في جميع يبقى له في القول 100 العزم والوفاء العمل ومقامه الديني كله في الضيق وقلنا قبل كده اصطباق هو مين؟ امم بس لا قلنا تعال في الضيق لا لا, لا إلا إلا وحقق بقلبه وعمله وحق. لا يقول شيئا بلسانه الا ويحققه بقلبه وعندك صديق ما فيه آه. والصديق اللي يفضل في قوله في وعينيته وفي عدمه وفي وظائه معده وفي عمله وفي مقامات الدين يقول لا إلا صديق أولا صدر وذلك لا يقول إلا في الإخبار لا يفضل بشيء إلا صدر أو فيما يتضمن الإخبار والخبر إما أن يتعلم بالماضي أو بالمستقبل وفيه يفعل الوفاء بالوعد والكل فيه وحق على كل معد أن يحفظ أنقاضه فلا يتكلم إلا صدق لا يتكلم إلا ويحفظ وهذا هو شرع مع الصدق أظهر وصدق اللسان لا يقول إلا صدقا فمن حفظ لسانه عن الدخبار عن الأسياء لا يكون لو باقي في كل حركة يتحركوا في الحياة وفي كل سجن يسكنوا إلا طاقة نهيته وجرد فردته وجرده فإما اللجن من حضوظ النفس ما تبسطكم نية النفس إن كان أحض في أي حركة أو في أي سجنة يبقى غير صادق الزواهر والبطل الزاهر وبطل مع المطل يريد وجرده من ورا هي دي من الحركات او من ورا هي دي من الايه من التكنه بين النفس ممكن يتم فتاكده يعني النفس لاقيه في هذا العمل او الذبه كده ينافسه بدي. يعني النفس لا لا يلاقي ينافسه بدل في حرق من حرق النفس كما ورث في فضيلة بالإخلاص من حديث الثلاثة حين يسأل العالم ما في ما علمه فقال فعنده كذا وكذا فقال الله تحدده كذا الله صادق لابد أن يكون مخلصاً. ننفع فيقول على الإنسان الإنسان صادق إلا إذا كان إيه مخلص. ممكن تقول صدق يعني إيه يعني إيه كلام صدق. ليس فيه كده. وتقول إنسان صادق يعني إنسان إيه مخلص. الرجل ده كلامه فيه. فيه صدق في إخباره. يعني يريده بكلام المعالمية. إن شفان الله هدبح عجب. ما تتجوين ايه? عجب. كان العجب قوي عند وقت الايه? العجب. هي نبتل. إن كان العجب برق <تصفيق> <تصفيق> وضعيف. مش هي, هي وقت ما هي يلشفى يكون عزلت على ايه وفانا عزل. يا رجل يا رجل رجل رحيم. <تكلم> انما <تكلم> لو العزل بوقت العزل قوي. عند الحق ده بيعده عند تنفيذ. عند التنفيذ. فان زرق يقدم العزل على العزل. فيقول بنفسه. ان رضقا لو مالا تصدقت بجميع. او بنصي. او بشقر اي بنصي. ان كان شهوة صادقه كانوا وده في الجماعه صادقه كانوا في الجد صادقه ليه ب... فيها ايه فيها قوة. في قوه في الـ في, الـ في, الـ في أي شيء من يعني ايه الانشاء صادقة او مراقبه صادقه يعني فيها قوه وفيها تمام وفيها جمال كما يقال كنال كام ويقعد هذا المريض شهوته كاتبه بياكل فيه ده اكل في ناس بياكل في ده بياكل كده بيتفت كده انه زي زي الزباله عنده قهوه فيها انت ساكت ليه بتاكل ايه اكل مر كده كان وشه كله حاجه المنضبط الش... الشرعية والصادق والصديق هو الذي مصادق عظيمته بالخيرات كلها قوة آمة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا ترد بل تسكو نفسه أبنا بالعزم المصمم الجاد على الخيرات وهو كما قال عمر رضي الله عنه لأن تقدم فتد ربهم أحبه يعني. شوف الصدف بعض عزيز. صد. يقول صد. يقولها بصد. يقولها بالقلب. يقولها بقوة. يقولها بيقين اقتناع. لان تقدم. فتقدر قلود القيم. تقطع رائعتي بالسيد. من ايه. احبه لان اتامر. اتامر. او ايه. ابو بطرع لمعنى. ان اتامر. تقدم تضرب وحقوقين دي دليل على الصدق في الكلام على الصدق في الكلام بحبه لي أنه تآمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه فإنه قد ورد بالنسبة العزم الكافي والمحن الوفاة. على قدر ضدك عند العزم يكون لكن بعد ما تنفوش ليجي كين هو ما ترحضت الفلوس كين تنفوش داي ايه لأن نفس ممكن تميدل ايه لو العزم قوي هكون حتى لو النفس ميال المال هترفص المال وانطلعهم حيثوا عزمت حيثوا فإن النبضة بكل بيقول الناس قد تسهم العجم في الحال إلا مخبطة في الوعب والعجم والمقولة فيه خطيبة فإذا خطت الحقابة جي المنفعة وحفر الدماء كله اتبقنت المال وهي الديه وتملكه وهذا في الشهوان شهو تسهم المال انحلة في العالم ونستيقى العجمة جدا عايزة تنظر وعايزة دخل فيه وعايزة من المال اخذت المال وانتهى تجمع الشواهد ولن يثبت الوفاء كان العقد يدل على انه ايه ضربا حتى ميد الجوهرين وتقرق Ja, hvor er ikke det, hvor er det ikke? رب العلماء كان يقول استحضر وانت بتقول كده بيديك كده انت بترفع إليه الله أكبر استحضر مع أكبر من الدنيا وما فيه اطرح الدنيا ورزاقه وأقبل على الله من قليل والبعض قالوا لما كانوا يجدون خاشح في صلاطك يعني كل خوف وخذور وقالوا فقالوا له ما لنا نراك خافي هذا فشوح في الصلاة ماذا تخطأ قالوا إذا دخلتم في الصلاة همزل وكأن عرص ربي بارس. أن عصر الخلفاء دوربنا نمزوا بدينا بين عينينا والكنر عن يمين وتصور الكنر والنار عن نسان وملك الود الخلف قولي يالله الجبه عشان عشان هاتذيكوا عام وملك الود فلد لخلني يجيدي دا اللي بيخليني أخسع في صدق دا اللي بيخليني أخسع في صدق خشوع صادق أولا تهي أنظرك أنا عصر رفضي باردًا ينظر إليه وقال كأن بين عينيه وكأن الجنة عن يميني والنار عن يساد وملأ الموت من خلفي هذا يعين على الحكوة وابطراح الدنيا مع رفع اليدين كده عندما تكبرت الأحراب ابطراح الدنيا خلف خلقه وانت بتضع الحزاء كده هم ايه, إيه الدنيا خليك هناك ما تجيش وراي المزل عشان أعرف أصلي وعشان ايه أعرف التلذج فقنات القران و صناعه الكتب طيب اذا في اعمال وكذابه قد ينصر الرجل على حيل السكول والوقار ونكسب رجلهم وصفا بذلك الوقار ظاهرة بدأ انصاف. نظر. واذا كانت سريرته وطنك افضل من علامية فيك فزلك البطن. الدرجة اعلى. سريرتك افضل من علامية. ممكن ديك حد كده بميلك فيك. ولكن بطنة قوله ايه? اللي شوفك بجد كده بميلك فيك. يقول ده انت يا ايه خلاف. ماذا? وانت باطنك احبت ايه? من ظاهرة. في انسان ما يتفكش وعمل خاشة وعمل ولا كده يمكن دهو يعمل يقولوا, يقولوا درجه اللي تاكل درجه الورق درجه الكتاب اه الكتابه بتاعه بتاعه يعني اما يبقى باطنك ولذلك بعض الشاعر بتقول ان ليبي بسام بالنهار بكاء بالليل بالليل بكاء وحزن في وبالنهار بسام حتى انك انت تظن ايه من الغافلين دايما يبتسم كده ده كده. تظن ان الابوه بالليل ايه? بكة. فيه انسان بقى بالليل ايه? جيفة. ويش في لو صدق قدام الناس. ليه بالله في المسجد عويله مكان. وهو في خلوته جيفة. قلبه جيفة. ولا ولا فيه كشوع. ولا في فوق من الله ولا في ايه? ولا فيه مكان. والليل بعد ذلك اُخْتَأ. يبقى ويقول ايه؟ ويقول هو بيحل يبقى ايه ايه ايه في امراه تلاقيها بتقع في جبنه في ايه؟ في ايوه تضرب امك زوجتك تضرب امك كده من كتير من النساء البكاف ديوته تطلعوا واحد ما فيه عيب يوسف مش وضع اخوه يوسف في الجو وجاءه عشاء يكون وقال له الزيت بقول لك تسقي الزيت الغافي في هناك يوم دخل القصر اول ما وكان يقول إيه؟ يقوذ لله سبحانه والله وقال إيه وإن كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الجو علانيتك أحسن من سريرة فهذا الجو استوت السريرة العلانية السريرة من العلانية ضفت العلانية أحسن من السريرة الجو بلد. عايزينك تبكى سررتك أحسن من عالمياتك حتى من يجي الناس سمتيك أما أما, أما الناس ديك أما الناس تألم بقدرة وتيجي يوم اليامة أحسن أداة أفضل لك من أن الناس مفاكرينك شاخ المخايق شاخ الورعين وتيجي يوم اليامة أي خلق تيجي في درجة دي شوفوا عام اللي كان بطولك هو الشيخ المشايق وأحسن الناس فضعت في درجة دنيا فاحرص على أن تكون سريرتك أحسن من علانياتك ليس معنى أنك تخربك ليس معنى أنك تخربك في علانياتك في يسوف ظن الناس به إنما بنقول لك احرص على أن تكون يكون بطنك أحسن من ذاتك وسريرتك من علانياتك ما أمكانك واجعل علانياتك حسنا اللهم اجعل سراجرانك تحسن من علانياتنا واجعل علانيتنا حسنا اللهم أمين يا رب العالم وقال يزيد بن الحارق وقال معاوية معاوية بن كرة من يدلني على بكاء بالليل بسام بالنهار, بالنهار بسام لكن في اليه بكاء دان مخلص مش لزيب له بالحال لحاج مش لزيب له الناس يقوله دعابة دخاشة حتى بكار بالليل فخلوه بكار بالنهار بسام حتى يظلوا الناس انه يعني انسان عام وقال عبد واحد ابن ذن كان الحسن اذا امر بشيء كان من اعمل اذا امر, إذا أمر بشيء كان من الناس بهم ان وإذا نعى عن خير كان من أكرك الناس له ولنقرأ أحداً قد أشبه سريراً بعلانية من الحكم من, من عبد الواحد بن زين من الحكم نعم من الحكم وكان أبو عبد الأعمال الزايد يقول إلهي عملت الناس فيما بيني وبينهم بالأمانة وعملتك فيما بيني وبينك بالخيانة ويفضل يقول الله اكبر الله اكبر ويا لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله